هذه ترى ما فيها لك من غير لك تكتلك مشتاج لو صارك وبي ميت عليك محتاجك هذه ترى ما فيها لك من غير لك تكتنك مشتاج لو صارك وبي ميت علي عجل قبر ينفي العمر قبل زمن لا ينتهي هذه التراب فيها يا قلبي ليش فيك ليش تا صارك و بيه محتاجنا اشتقتنا لنفسي معاك انسى جفاك رد الليالي الاولى ليه تبتج بعينك تشوف اللي يشوف من الودا اشتقتنا النفسي ولا حتى على تعتذر كل ما انتظر من كل وصال من كثر ما رددتها حسستها السوال وينك تراها تعتذر كل ما انتظر